25. beşinci cüzün ikinci sayfesi, sayfa sahife dört yüz seksen iki. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, gimsi, qar. Kzalik yuhil elik ve elal azinan biyumruk Allahu Alaziz Alhakim. Lhamas fi smanat ve ma fi al-ard vehu Alalim Alazim. Tkalu smanatu yatfakar namin fauhihi na wal malaikatu yusbihunam hamirabhim ve yaslafirun limanu fi al-ard. Ala inallah wal wasur Alrahim. Walazinan tazhum in donihi awliya Allahu hafizun alayhim wa ma ant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 فَأَنشَأَ السَّمَاوَاتِ <سؤال> وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُونَكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَيْكُمْ مِنَ ما جاءهم العلم باويا بينهم ولولا كلمات سابقات من الربك إلى أجل مسمّل قوضيا بينهم وإن الذين أرسل الكتاب من بعدهم في شك منهم ريب فلذلك فرعوا واستقيم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم أقول آمنت بما أنزل الله من كتاب فأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا خدجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد مستجيب لهم حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدير الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد yaparsa dünya nüethi minha nüethi minha ve malı themin âhiret mina cüyeb ablâhüm şurakâ ve şerâ um themin dini ma lam yazm behillah ve mula kelmetün fasl illa quzi abeyna thema inn azlî min أليم ترزّالى مين مشبقين ممّا كسب و هو باطع آمنوا ع الصالحات في رضات الجنة لهم ما يشاء ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا عمل الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد لهم فيها حسنا إن الله وفر وشكر أم يقول نفتر على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعشو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستهيب الذين آمنوا عمل الصالحات ويزيدهم من فضل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 ومن آيَاتِهِ الجواري في الْبَحْرِ العالم إ شاء ييسكنذني حسا يظلنا رواكد على ظهره إن في زكآيات نكل صبارين شكور أو يوبقهم بماكسب يع عن كثير ويعلمما الذين يجدون في فِي أ ماهم من محيص ثمماؤوت ثم شيء ف تعا الدنيا ومعند الله خير وابقال الذين آمن وعنا رهم يتكلون والذين يتتنبون ك باائرا الإ والفهح شاءذاما وظبههم بینهم مما رزقناهم يُنفقون، والذين إذا أصابهم البؤؤهم يتصرون وجزاء سلئات سلئات مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن يتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما سبيل على الذين يظلمون الناس ويбоون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولما أنصبروا إن ذلك لمن عزم من عزم الأمور، ومن يضل الله من من بعده، لم العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيله وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهدهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مغيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سَبِيلٍ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك وإن إذا أزغنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم زكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عطيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستظيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمر Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabil ladaynal 'aliyyun hakim. Afanazribu ankum safhan am kuntum musrifin? Wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalina wa ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un fa ahlakna ashadda minhum ma thalathal awwalin. Wala insalta hum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-'azizul alim. Alladhi ja'alnakumul fiha bun tehdit وَالَّذِينَ زَلَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ لَا يَجِدُونَ مَا يَسْتَوُونَ وَكَذِبًا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ لَغَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ إِنَا وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَسًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ ve kâzâlik ama arâsâlnâ min ıqâbîn kâfîn körûyât min nazirin illa qâlât mûrâfû hâ inna wâjidnâ âba ana âla ümmet ve inna âla âsârihîn mukâdûn qâlât wallâdî atûm bi ahdâmîm wa wâjidtum âlhi âba akûm qâlû inna bima arâsâltum bihîn kâfîr falâtqâmna minhum falâzur kifatan ıâtibûtûl mukaddîbîn ve izqâlât ibrahîmû lâbihim wa qâmihi inna bi rraûm mîm ma tağbûd جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافر، وقالوا لا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريةين عظيم. Ahem, yıksımlı rıhmet Rabbimiz, nəhnu qısmına, bənəhüm, ənşet hüm, fəlḥiyatı dünyaya, vurfənə, bəğəhüm, fəlq bəğəhlin, dərəcətli, yəttxiz, bəğəhüm, bəğəh suxriyya, v rıhmet Rabbimiz, xüir, mmmma, yəzımgən, v ləm lə, n yıkun, n nəş, əmət, waḥidet, ləjəl nəl, mən, yəkfrubir, rıhman, l biyötəhm, ولبيوتهم أَبْوَابٌ وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا والآخرة عند ربك للمكتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليس بيني وبينك بو على المشرقين فبئس اليوم إذ أنكم في وما كان في أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون وَمَا نُرِيِهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَلَى وَهُمْ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ إِلَيْنَا إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ إنهم كانوا قوما فاسغين فلما آسفونا تغمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوهنك إلا جدلا بل هم قوم حصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم من مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعضا الذي تختلفون فيه فاتقوا الله باطعون إن الله هو ربي وردكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فضيل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم هل ينظرون إن السعة أن تأتيهم بغتة لا يشعرون الأقلاء يومئذ بعض أوهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين إدخال الجنة أنتم أزواجكم تحبرون يطوف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشهيه الأنفس وتلذ الأعج وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أرسمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تفرون İnnahal mürdremenin fi azab-i cehennem ahlilun la yufteru onlarmı ve onlarmı bilisun. Vam zlmlnna onlarmı, lakin onlarmı zlmlen. Vnađu ya maliyakul yaqdi alina. Rabbuk, ﷻ, İnna kum maqisun. Lakin azzina kum ilhakun, lakin azzra tum ilhakun karıhun. Am abramu amran, fakınna mürdmen. Am yapsabun ana la nasmam sırhun ve nijwahun bala. Vrusulna ldeyim yktubun. Kul inkanalı Rhamni, يومهم الذين يعدون وهو الذي في السماء إلهم وفي الأرض إلهم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما وعيده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا إن الله فأنا يفكن وطيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi mubin. Yawashanna haza azabun ana ləhmü zikra ve kardjaa hım rassulü mübin. Thumta wallağu anhumu qalı muğlumu məjnu. İna kaşifu alzabı qılıla. İnna kum gəaidu. Yomna nabuşu albışetel. Müra inna muzqumun. Ve kardfetna qablı hım qumu firgona. Ve jaa hım rassulü kərim. An addu ilayiğbalı ve anla tanou allahı, inni ati kum sullanı mübinni, ve inni azzetü bir rabbi, ve rabbikum an terjemoni, ve inlameteminı fagdazil, أن هؤلاء قوم مجعمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهما إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنة وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتينهم من الآيات ما فيه بلا أم بِن إنها أولى إلى يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين فاتو بأبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قام تبعهم والذين من قبلهم أهلكنهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعب ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عما ولا شيئا ولا هم نصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجرت ازقوم اطعام الاسيم كالمهلهي غني في المضنيك وليل حميم خذوه حFatalfوه الى سواهيل ثم من العزيز الكريم إن به إن المتقين في مقام في جنات من فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوكون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز عظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتطب إنهم ارتطبون Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman l-Rahim Hamim. Tanzil hakim İnne fi al-Samawat ardi al-Ayat min wa fihi halqikum wa ma ybusnu mihda. Abba ayatun liqāmin yuqinun. Wa axtilaf nahari wa ma anzab Allah min al-Samawat Fa ahiyabhi al-Ard بعد موتها. Wa ta'ṣrif al-riyāḥ ayatun liqāmin yuqinun. wa مستكبرا كأن لم يسمعها فبشرهم عذاب ألم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يوني عنهم كسب كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مردز ألم الله الذي سأخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتوم من فضله ولعلكم تشكرا وسأخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع منه إن في ذلك لا آيات يتفكرون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 ولا تتبع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنهم لا يغن عنك من الله شيءئ وإن الظان من بعدظهم أويابع وَاللَّهُ ولي المتقين هذا بصائر للنبحدا ورحمة القوم يوقون أ حسبب الذي تترح السئات أن جعلهم ك الذي أنوا مععملل الصالحاد سو أن محياهم ومات سااءما يحكم الله السماوات والعرضب الحقي ولتتزا كل نفس بما كسبب بههم لا يظل سَمَاعَهُ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ اللَّهُ هَوَاهُ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ إِلَّا دَٰهِيَةً وَمَا لَهُم مِّن ذَٰلِكَ مِن بلله منلك السماات والوضي وم تقوم الساعة يومايذين يحسر الموطل وترى كل أمة نجازية والأممة تدع إلى كتابها الومة تيتز ماكن ت تعملون هذا كتابنا يينطق عكم بالحقق إن كل الثسي خماتهم تعملون فأما الذينا الذين عملوا عن الصالحات فيدخهم رهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي عليكم وكنتم وإذا ضيل إن وعد الله حق والسعاد لا ريب فيها ثم ندري ما إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين